بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله دي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة تَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمَهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَا وَيْلَ الْمُجْرِمِينَ يَتَذَمَّمُونَ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ يَرْمُونَ بليه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم منجيه كلا إنها لظا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإن إنسان خلقه نوعاً إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أبواهم حقهم معلوم للسائر والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم بفروههم حافظون إلا على أسواجهم أو ما ملكت أيمالهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قالوا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 وخلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا نقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسفوقين فذرهم يخوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداد سراعا كأنهم إلى نصر يوفضون خاشعة الأبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون